شبكة إنشادكم العالمية تقدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك تيت كسران منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك تيت أغبر قدري ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت في الاشمر الحرم وجنتك في ركائبه الى برد المتع بضم الى برد المتع بضم الهي واسع الكرم ورب البيت والحرم اليك اتيتم ملك مصائر الأمم, هنا للطهر أمكنتون, وللعبرات والندم, هنا أمم ملبية ملك مصائر الأمم. هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم طريق رطاك متجن ونور هداك معتصم فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرام إليك أتيتم كسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت وال Oh,